بسم الله الرحمن الرحيم صادق والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كمهلكنا من قبلهم من قرن فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَصّ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك لحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب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 كل له أواب وشدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطابة وهل تك نبأ الخصم إذ تسوّر المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قال سمان بغدعتنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقى ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ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 كتابنا نزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولل الباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابًا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابًا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 خذ بيدك ضغفا فاضطرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا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 هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مأابه، جنات عدن مفتوحة له لبابه، متقين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أكراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهانب ما يصورونها فبيس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر شكله أزواج هذا فوج مقتحن معكم لا مرحبا بهم إنهم قالوا النار قالوا بلنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرير اتخذناهم سخريا لم عنهم لبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل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 ما كان لي من علم بالملئ لأعلى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 أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما وجري وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون أن بآه بعد حين